اشتركوا <تصفيق> Lincoln. any إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ Oh, لا يمسهم فيها نصب وما Why not? فلا تكن من القانطين قال ومن يطلق من رحمة ربه وطول مصبحين قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْمَنِ جعلنا إن في ذلك ما لقد كم ما الحج وجه المرسلين We'll be